112. ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون 113. إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون 114. وإذا مروا بهم يتغامزون 115. وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكيه وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّهَا أُلَّا إِلَّا ضَالُونَ وَمَا أُرْسِلُ عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ عَلَى الْأَرَائِكِ يَظْهُرُونَ